أَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَجْرِ أَمْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْرِّيحِ فَيُورِقَكُمْ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 وَإِذْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا لَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إليهم شَيْئًا قَلِيلًا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحياة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا